Gracias. وكان ل هذا في <تصفيق> افواه رسالة معاصر بن شعبان في العام الثامن والعشرين بعد اربع سنوات من ن ه ن ه ا وقالت ل م ان ص د ا ف ق فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط ف ق ق ط فقط ف ق ق ط فقط ف ق ق ط فقط فقط فقط ف ق فقط ف فقط فقط فقط فقط فقط فقط ف فقط فقط فقط فقط فقط فقط ف ق فقط فقط فقط فقط كنا انتهينا في النشر باطلاقك من الربط على هذه الكلمه التي يعني طعم فيها الداعيه محمد حسان في الاعداء ورياضه هذه واتهمهم الظلم العظيم ب س ن ب كان الشيخ ر ب ي ع قد عمر في كتابه العواصف مثل كتب ا الشيخ كتب من ا ل ق و ا س ن أ و في كتابه اضواء اسلاميه على عقيده الشيخ كتب, فتب فتب كتير. يعني فأنا كتب وكتب كتب يعني ايهما ل أ ن الشيخ كتب ينوذه الى مسكين القوانين أ و ع ن ي كما ادعى ا ق ا م ن هذا العدم كان أ ن سيد الخبز يدعو ا ل شيخ القادمين وبينا ا ن ب ا ل أ د ل ة ا ل ص ر ي ح ة من كلام السيد مسلم أ ن هذا لانسان رسول الله قول الشيخ رضي الله عنه ق ي ل لم يكن ه ل م ا لسيده بل ان سيده بكاد قد يعاملني افضل تاثيرات كثيره تكتبين قد ا ق ت ف ا ه من ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة ا ل ش ي و ع ي ة ومن النصرانيه اعتبر الدعاه وفرقه ان الاسلام تتدعى ي س و ر به نزيجا كاملا من الركبت والشور على حد تعبيري ثم أ خ ذ أ خ ذ حفاز يعني ي ت ب ا د على السيد من أ ن ه لم يرد او لم يخطئ الا من أ ج ل ه الحاكميه حمى الغايه و ف د ا ر ه ا ل آ ن من ا ل ا ث سيد ن ف س ي د في آ خ ر رساله ا ل ف ت ب ا ه وهو يسال ة ما هو اعظم ن ه انها تركت بما يدل على خ ل ا ح ما ادعى ا ق د ا حسان او ما ادعى له م المتعصبون له من حزب ا ل إ خ و ا ن المنحرف يعني عن كبير ا ل ا الصامت م <تصفيق> و... ولم ينفي صحه مدته في ف ي ر ل م ي ن التي ج د ه لانه هو قد نخره و ر ب إ ر ا د ت ه ا ل ك ا م ل ة لا اصدر احد على ان ه ينصرهم لن نقرا على من صمت واضح وعاده وفي الوقت ت ي ر نظام الحفظ ا الذي س ا ا ل قررنا ت نفسي استخدامها في ح ا ل ة الاعتداء على هذا التنظيم الذي سيسير على منهج تعديل ا ل ع ق ي د ة و ت ر ب ي ة الخلق و إ ن ش ا ء قاعده للاسلام في المجتمع ف ك ا ن معنى ذلك البحث في موضوع تدريب المجموعات التي تقوم برد الاعتداء وحمايه التنظيم منه وموضوع الاسلحه اللازمه لهذا الغرض وموضوع المال اللازم كذلك ف أ م ا التدريب فقد ع ر ف ه أ ن ه موجود فعلا من, من قبل ان ي ر ت ق و ا فيه ولكن لم يكن م ن ف و ظ ا فيه أ ل الان يتغرب إ الأمر الذي ا ك محفظنا سيد ف ن ونضج ونضج ونضج فترطوا مراعاة القاعدة منهم هذه الآن ل يتكلم يتكلم على كتابه وعن ت خ ط ي ص ه ل م ن م و ي ن جديده هو متفرع من الاخوات ل و الذي كان يعتبره س ي د ا و س ي ل ة من أوصاق ع ت ب ر ه س ي ب او من سوف يكون و س ي ل ة ل ت د ر ي ر ن ظ ا م الحكم في ا ل ب ل ا ف والعجيب أ ن ه ا سيده كما بينا يعني ي ب د أ ء العراض أ ن يغير ن ظ ا م الحكم إ ل ى الحكم ا ل إ س ل ا م ي وهو كما سوف ياتي كما بينا سابقا أ ن ا ل ن ظ ا م الذي ت ق ب م او كثير من التشريعات التي تقدم <تصفيق> من جمال عبد الدراسه البعض فهو كاتب من وحش كتابات <تصفيق> سيد في ا ل ع د ا د ة الاجتماعيه وفي غ ر القراءه الناريه فهل السيد اراد يدل المؤمن هو أ ر ا د ه سيد هو أ ر هو وكانت ص ل إلى الحقومة ت صدق ا ا ل م س أ ل ه عباره عن صراع قياسي ما بين يسوع وما بين عبد الناصر او ح خ و م ة ا ل ن ص ر ي ة التي كانت بعد الفوضى ولم يكن ا ل أ م ر صراعا على ا ل إ س ل ا م ف ا ل إ س ل ا م أ ق ح م في هذا ا ل ص ر ا ع صورا إ ق ت ا م ا وليس ل ل إ س ل ا م أ ي ع ل ا ق ة بالخلاف الذي كان بين تاريخه وبين حقوق ا ل ث و ر ة التي كان يراسها الرئيس الضباطي ثم قال ص ا ح و ا ح ث ا ل ي ل م لم يكن في أ ي د ي ن ا من وسائل رد الاعتذاء التي يبيعها لبي... لبي... لنا د ي ن م ا إ ل ا القتال والقتل <تصفيق> التي يضيقها لنا ديننا الا القتال والقتل ص اولا لرب الاعتداء إلا حتى لا يصبح الاعتداء على الحركه الاسلاميه واهلها سهلا س ل حتى لا يقدمك ا ل ا ل أ ت د ا ء على ا ل خ ر ا ة الاسلاميه واهلها سهلا يداوله المحتلون في كل وقت وثانيا لمحاوله انقاذ و إ ف ل ا ت أ ك ب ر عدد من الشباب المسلم النظيف المتماسك في الاخلاق فيزيد القلوب م الاباحيه وكله انحراف وكل في التعامل والسلوك كما هو دائم على ا ل ا م ت الناس ولكنهم ا ا ي إلا هلاك فالحضورة ا يعني ة هنا له ظ ه ر ض و ه ذ ا الشرك فساد المجتمع فقط على هذه الصور التي تعد من المعاصي التي يبون الشرك ولم يتعرضوا للبثه لحقيقه فساد المجتمع ا ل ذ ي هي الشرك انتشار الشرك ا ل أ ك ب ر الشرك انتشار الشرك الاكبر ا بين عدم ي التمسمين ل وتفشي صور فساد العقيده ب ي ن ه و بل هي اساس فساد المجتمع لم يتعرض شيء يعني بمثل هذا هو كتاباتي بل كان ب إ ن ه من باب ا ل ج ن ه وينص ويضور حول إ ي ش حول إ م ا ا ل ن ظ م ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أ و الصور الاباحيه المتمثله في شرب الخمر في ا ل ع ر ي ه في التبرج في طبقه تقليص ا ل أ ج ا ن ب في ملابسهم و في عاداتهم ن العادة ما كان منه يجعل ا ل ا ق ص ى الاصيل في د ع و ت ي تحذير محبور الناس من الشرك ا ل أ ك ب ر المتبكت في دعاء غير الله وفي التوجه ب أ ن و ا ع العبادات ا لغير الله والذي كان محور دعوه الانبياء والمرسلين قاتله من كان م سيد ولؤم وروح و ل ي ش حول معاصي ا ل ظ ن ا ت ق التي ابتل ي ه ا المسلمون بسبب نهجهم وبسبب ضعفهم وبسبب غ ل ب ة الشهوه عليهم وعدم الوجع ا الدين الكافي الذي يبتعدون عن ه ب ي المعاصي ولو وقت ت س ت ه ن ف على اطلاع اصل هذا الدين ا ل ع ق ي د ة لان كل هذه المشاكل ا ل أ خ ر ى التي إيه؟ يعني ادعى بذلك انها هي ل سبب قرارات ل البيت المستند والذي قلتوه لهم ليفكروا في الخطه و ا ل و س ي ل ة باعتبار أ ن ه م هؤلاء لذين سيقومون بها بما في أ ي د ي ه م من امكانيات لا املك إن انا مع ان فيجب أن ي ك و ن بالضبط ر ولا ع ت ا سلامة وتكفل أكبر ع د ي د ه ا وربما جاءوا في ل ق ا ء ا ل ت ا ل ث ومع احمد عبد ا ل ن ج ي د ق ا ئ م ة باقتراحات تتناول ا ل أ ع م ا ل التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن م ت ا ب ع ة الاخوان في ح ا ل ما إ ذ ا وقع الاعتداء إ ع ء عليهم د ر و ن أو س ب التي ق ل ن ا ع ل ى ي ق ي ن ن أ ه ا د ر ت ل دكاوره ب ي ر ه أ ى ت ج ل ل ه ا د و ل ة أ و ت ج ل ي ه ا و ت ج ب ن ت ي ج ة ن في أسباب أخرى أو الاعتقالات هي أ ر تطورة بكورة لازاله أ ع ض ء رؤوس في مقدمتها رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ورئيس الوزاره ومكتب د ي ر م ا ل م ش ي ر ومدير المخابرات ومدير الجنس ا ل ح ر ب ثم نسف لبعض ا ل م ن ش آ ت التي تشل حافه مواصلات القاهره بضمان عدم تتبع بقيه إ خ و ا ن ف ي ه ا وفي خ ا ر ج ن ا ت م ح ط ت كالكهرباء والكبار وقد استبعدت فيما بعد نفس الكبار كما تجد <تصفيق> هذا واضح من كلام, كلام السيد أ و عطرقه السيد هنا واضح وصريح في أ ن ه كان ي ع ض ي العده مع حفظ ا ل إ ك و ا ن ل إ ا ت ي ا ل ر ئ ي س ا ل ج م ه و ر ي ة ورئيس المخابرات وفي اخر م ن ط ق ه و أ ن ه كان ي ع ض ي العده لنفس و ح ط ه الكهرباء و ح ط س ا ل ك ا ل ا لكي يشمل الجنس الدولي وهذا بلا شك من الفساد ا ل ع ي ن الذي لا علاقه له بالاسلام الذكي وما, وما كان لرسول الهدى ان ل ل عليه وسلم ه أ ي أ م ر مثل وأن ي بمثل هذا الفساد و أ ن يرضى م ث ل هذه السبل التي أ ق ر ب ل سبل اليهود وسبل ا ل ن ا س و ن ي ة في التعامل مع اعدائهم هكذا كان يتعامل اليهود مع ب ع ا ئ ه م وقد شارع الخوارج في أ ف ع ا ل ه م اليهود من ناحيه أ ن ه م عاشوا في ا ل أ ر ض ا ل ت ا ك قصدا وتقليدا ل ل أ ر و ا ح أ و ل ل ن ف و ش المعصومه الذنب وكما قال سبحانه ت ع ا ل ى في بيان حياه اليهود <تصفيق> كلما ا ل ق ا و ا ن ا ر ا من ا ل ح ر ب اقطفاها الله و ي ت ع و ن في ا ل أ ر ض بساله وكذلك قال سبحانه عن حال بعض من يدعي انه يريد, يريد الاخلاص <تصفيق> ومن الناجم ان يعجبك قوله في الحياه الدنيا <تصفيق> <تصفيق> كلام أ د م ي جميل المحسان ولم أ يكن يجيبها م ا ن قويه في المداريين حياته ل منه الناس ويشهد د الله ا على ما في قلبه هو اله الاطفال أ ل ا خ ذ اتصال يعني عنده ف ج و ر اتصال لما ي خ ا ف ب ع ظ وجوزه يغضب ولا يغضب إ ل ا ما يهمه في أ ح د اذا كان سيد او إ ذ ا مات رجح سيد في تطبيق هذا ا ل ف ت ا ب كم من الضحايا كانت سوف يكون بسبب هذه ا ل أ ف ع ا ل ا ت لو كانت ع ل يعني انهم يؤكدون منه في اتفاق ض لو كلمنا انه قد خاطر ل م ق ا ط ب ت ه ن بفضل يعني يقتل امامه العشرات والالاف اشاهده و إ ذ ا تولدت أ ص ن ع من يظهر حروف الحياه ا ن و يشرب الله عز وجل هو ارد كتابا إ ذ ا تعلم ا ع ى في ا ل أ ر ض ليكتب فيها ويهرك الحرف والنفس والله يقول لك كتاب الله سمح الله وما ارد هذا فالفساد في الارض اعتنى سنه, سنة لازمه في اليوم وقد شابه خ و ا ر ه ف ا ل ي ه و ة في هذه السنين فتجد ان التوازن هم الظهر وهم أ ع ل ن م ا ل د ع و ة إ ل ى الفساد و ا ل ا ك ث ا ر و ا ل إ ب ر ا ق ل ل أ ر و ا ح هذا فلا ثلاث يرضعهم الدين الذي ادعوا انهم يقابلون ه ل م س ي ن س د و احب الاخوان لو كانوا يقابلون المسلمين اجل الاسلام لو تفهموا بتعليم ا ل إ س ل ا م في حزب الدماغ ا ل ذ ي لم امر الله عز وجل لهم ان يهدروه وكانوا يبداونه بتعليم ا ل إ س ل ا م في ا ل د ع و ة التي أ ح س ن دون إ ف ا ر ه وتهديج وادخال الدنيا في الصراع حيث تحولنا ا ل ط ر ا ع الى صراع على الوزن لا صراع على الجنود كما ي ا ن ل <تصفيق> <تصفيق> ل <تصفيق> من من <تصفيق> ومن اهل الاوثان ل م ي فتجد ان سيدا يسقط عن اهلها وبرده من م ت ف و ر ي ن او م ت ف و ر ي ن م خ ر ف ة ومن أ ر ا ق ب ه الشيعه يسكد ع ن تعلمون أ ن الروائد الوثنيين يعظمون كتابه اشد بعضهم وقد ترجموها إ ل ى لغتهم وقام هذا ا ل م ي ن ي الهالك بكتابه مقدمه للشارعيه بكتابه مستقبل هذا الدين بالكلمه كما كنا قد ذكرنا يعني الناس يحاول ا ل ا ل ا لا يحاول اهل ا ل و ك ا ل ولا حتى يحاول أ ه ل القرابين ولا حتى يظهر ع ن ي ي العداء ا ل ط ر ي ح ل أ ه ل الشد ا ل أ ك ب ر ب ص و ر ع ه ا ا ل م ل ف ه بل ان عدائهم مصدر على عصابه ا ل م ع ا ن ي ن وكان المعاصي هذه هي أ ك ب ر و أ ع ظ م مهدتين من, من الشرك بصوره ي كله فلذلك لما ج د ا ينفذ هذا العداله عمليا تعرف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل ا ل إ س ل ا م ويدعون اهل الفرشاه ولو كان كذلك تعودا الاصول العطيبه على أيدي العلماء أيدي واتجه بها ليجعلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من السلطان شجرا ان كان م ضالا فمات مات ميت في الجاهليه ومن راه ا أ ا م ي ر شيئا يكرهه فليقبض عليه انه خاف الجماعه شبرا ن فما ذهبنا سميكه جاهليه فتكلمنا من صلى الله عليه وسلم وقال من ولي عليه الوالد وراه يهدى شيئا من معصيه الله فليقرا فليقرا عليه من معصيه الله ولا يجعلنا هذا من ط ا ع ي ا ن ه مقوم بتراه هذه المعصيه ولكن في الوقت نفسه لا ي م تعد يدا من ترى هذا السلطان الموثق المعروف هذا أ م ر غ ر ي فقط هذه الاحاديث واصح كتب السنه إ ن ه م يتهدموها وقد ف ع ل ف بعضهم هذا فعلا من ل غ ل ا ف ا ل خ و ا ر ج م ن أ ج ب ان ي م ا هو المسؤول عن ه ا و ا ل م س ؤ ن هذا ه م ن هذا هو ا ل م س عن هذا المسؤول عن هذا ت ل م س و ل عن ه ا المسؤول عن هذا ا ل د س ؤ و ل ه ا ا و ل عن هذا ا ل و ل عن هذا المسؤول ع هذا ا ل م س ؤ ا ا ل م و ل ا ا ل م س و ا ل م س ؤ و ا ل و ل هذا المسؤول عن هذا ا ل م ذ ا ل م و ل عن هذا ا ل م س ؤ و عن ا ل م س ؤ و ا ل م س ن هذا م س ؤ و ل ن هذا ا ل م س ل عن ا ل م س ؤ و ل عن هذا ا ل م س و ل عن ه ا ل م ل ه ذ ل م س و ل ل م س ل ا ل م س ا ا ل م س ؤ ن ه ا ا عن ه ا ا ؤ ل ن ا ا ل و ل عن ه م ي أ ت و ن ه شيء يعني وقال ي وما ن نتطرق الحديث الشمس حديث ايه الذي ا ق ا ر ه منكم حديث أ ب ا ة انه ا صلى الله عليه وسلم قال وصاروا امرائكم الذين ت ل ع ن و ن ه م و ي ل ع ن و ن ه م يعلمونهم ن الحكام العدوان الذين يحكمون ما انزل الله وقال لما ص ئ ل أ ث ل ا ث منازلهم من بالثلج قال له ما أ ق و م بحكم الصلاه يعني طلبوا الحكمه بما عند الله اغلب ا ل م ش ت ة ك الا الصلاه ة أو فقام من ا ا ل ص ل ا ة ورغم هذا ما أ ز ن في قتالهم الشرك هل ت ا ن لمن اضطر ع ل هذه ا ل ح د ي ث أ م اضطر علينا ولم توافق اهوائها الخارجيه و ا ل ش ي و ع ي ة التي بناها على الفكر الماسوني الذي قد يكون قد تعلمه لما كان يدور لغير كنائس امريكا كما ص ر ح ه بذلك كان يدور في المنتديات ا ل ك ن د ي ة في أ م ر ي ك ا قبل أ ن ي ت و ل ن ث و ر ة و ا ل ذ في ك ت و ب ه ا ل و م ك وعاد إ ل ى نصف حتى يعني م ف س د على المسلمين أ م ر ا ب ن الكتابات المواد ا ل ت ي ت ط ع م ل ا س ل ا م ي ذ ا ه ر ي ت ع ل م ج ك ا ب ا ل م ا س و ن ي ه من المنتديات ا ل ك ن د ي ة في أ م ر ي ك ا و ي ت ع ل م ا ل ش ي و ع ي ة و ا ل ا س ت ر ا ك ي ة ثم عاد إ ل ى نصف كان يصب هاتف سموك في ق و ا ل ي الدعم لا يصدق به هذا الكلام ي الذي ذكراه متعصبون له في ت ا ر ي س ي ه لسيد هذا كلام موجود بطرائق لسيد ا ل ذ ي طار جاره بها لم يرتكب لحزب الاخوان ولم يعتب هذا ولم ينقسم هذه نبذه كثيرا من تاريخ خيري التي يعني بها وصل ا ل ما وصل إ ل ي ه من هذه الكلمات التي صلاها ة لاخر رحمة ل ل ه رساله ل تتوهم قبل ط ع ع د ذ ك ف ي د ر س غولة الفجرة م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 هل تريد ان تكون م س ؤ و ل ا ه لانها تريد ان ت و ن مسؤوليه من شماعه ما عند فلان ولا ت ي د ن ا و ل ن يقين مضطرون ش م ا ع ه ما عند ر ز ق ه حتى, حتى ندفع عن العلماء م ن و ر ي عليهم فنسلم ج د ل م لونا حسنا لان الالباني قد أ س م ى عن شيء كل هذا ا ل ث ن ا ا ل ذ ي ي ل د ع ى و أ ن ه ليس للالباني اي كلام آ خ ر فيه التحذير من شيء بعد ذلك فنسلم جدلا لونا حسنا هل ا ل آ ن من الانفاق ومن العداوه ا ل ذ ي يدعو ا ل ه حسنا أ ن ك أو أ ن ه ي ف ه ك ل كلام ا ع ا ل ي ا م م خ ا ح د ف ق ط ي ف ه ا م ي ف ه كلام ه ك ل م م ه ك ل ا ه ا م ل ا ع ل ا م م خ ف ه ك ل ا ي ف ه ل ا كلام م ق ي ف ه ك ل ا ي ه ا م ل ا م م ي ف ه كلام م ي ف ه ل ا م ل ا م ل ا ل ا م كلام م كلام مخيفه ي ف ه كلام م ف ا ل ا ي ل ا م م كلام م ا ل ف ي ا ل ا ا م ك ل كلام أ و فتاه ما يركض وما يزيد عن ع ش ر ة أ و ما يركض ل ى ا ل ا خمسه ع ش ر ة ع ا ل ب ة ها إ ل ى خ م س ة عشر عالبا من ت ب ا ر ا ل ع ظ م ا هل فتاه لما اطلع على مثل هذه الفتاه بلغت موافقه باهظه لذلك م ا ه كما لا يتاخرون ا ل ذ ي سمعناها بالتوحيد للمشركين أ ن ه قرا كتابا من ابي بكر الذي هو العبد الكتب الشيخ رضيع فيه انتقادات الشيخ رضيع التاني الذي اطلع عن اجابه كتاب بلا شك اطلع عن ختايا ل ع ل م ا ء ا ل ذ ي قراناها التي فيها التحذير الواضح الشديد من مخالفات سيد ا ل ظ ي م ة و ا ل ذ ي س م ا ه ه ؤ ل ا ء ا ل و م ا ء الضلالات فلو كان موقفا للمسلمين بل لو كان منصفا ن ق ر ا هذه ا ل د ا و ى كما ق ر أ هذه ا ل ف ا ت و ة الممسوده من الباب حتى يوفي الفرصه لمن يريد ان يحكم حكم المنصفه ممن يستمع لهذا الكلام أ ن يحكمه لان ياتيهم بالشامل الذي يوافق هواه فقط ه ذ ه ط ر ي ق ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء فهم يذكرون ما لهم فقط ولا يذكرون عليه م هم يذكروا ما لهم لكن لا ي ذ ك ر و ن ما عليه م أ ب د ا لما روضتها ما عليه لهدم هواه فنقول ه حتى ح لو كان العلامه الدنيويه الجره ا د ا ى عليك يا اللي كذا وعزمت صيفك انه من المعروف بعلم الجره التعبير you <laughs> ا ن ج ح والتعذيب ان الجح المفصل مقدم عن تعذيب الاغنى <تصفيق> كما قال ا ل ت ق ي ب إ ن الذالك في أ ك ت ف ا ي ه ع و م الرايق ان من جرحه الجنه يعني من العلماء وعدلهم الواحد او ا ث ن ا ن فان اجرح ة ا و ل ا ي ه م للمحطه لو ت ل م ن ا ان جمعا من العلماء ج ر ح و رجلا جرحا جرح ي ث م ر لكن ليس مفطرا ت وعدله فقط واحد او اثنان إ ن الجرح به ا و ي فكيف لو كان هذا الجرح قد فكر ب ا ل أ د ل ه ا ل و ا ض ح ة وضوء الشمس <تصفيق> فكيف يفرط <نفرت> هذا <تصفيق> الجرح الواضح أ ي ق د م تعديل عالم واحد فقط مجدل هل هذا من ا ل ق ط ط هذا ع ل ي على التسليم بان ا ل إ ل ب ا ن قد عبرت به ا هناك اخوة في ل ر و ا ل ر و ا ل م ه الادبيه ل ل رحمه الله تعالى كانت أ و ل ابيه ما اطلع على الطلاع الكامل عليه على كتابته خصوصا في كربه ا ل ا ح ا ب وفي تكثيره يعني لعالم المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة ب ص و ر ة فيها قلوب وفيها قلوب راضي Ну, пожалуйста, пожалуйста.